بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس عشر من التذكرة قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان شديدان الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك وما دينك ومن, ومن نبيك فيقول رب الله ودين الإسلام فيقولان ما فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت قال وذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال وينادي منادي السماء أم قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله منها ويفسح له مد بصري ويمثل عمله له في صورة رجل حسن الوجه طيب رائحة حسن الثياب فيقول أبشر بما أعد الله لك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم فيقول بشرك الله بخير من أمت فوجهك الوجه الذي جاء بالخير فيقول هذا يومك الذي كنت توعد أو الأمر الذي كنت توعد أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا فيقول يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي قال فإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة جاء ملك فجلس عند رأسه فقال اخرجي ايتها النفس الخبيثه أبشري بسخط من الله وغضبه فتنزل الملائكة, فتنزل الملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار فإذا قبضها ال فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفه عين قال فتفرق في جسده فيستخرجها تقطع منها العروق والعصب كالسفوت الكثير الشعب في الصوف المبتل فتأخذ من الملك فتخرج كأنت نجيفه وجدت فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون هذا فلان بأسوأ أسمائه حتى يمته به إلى سماء الدنيا فلا يفتح لهم فيقولون ردوه إلى الأرض إني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فيرمى به من السماء قال وتلا هذه الآية ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خَوَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال فيعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان مرو بك ومعدينك فيقول لا أدري فيقولان فما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لسمه فيقال محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك قال فيقال لا دريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول من أنت فوجهك الذي جاء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله قال عمر في حديثه عن المنهال بن زاذان عن البراء عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقيض له أصم أصم أبكم بيده مزربة لو ضرب, بها لو ضرب بها جبل صار ترابة أو قال رميما فيضربه بها ضربة تسمعها الخلائق إلا الثقلين ثم تعاد فيه الروح فيضرب ضربة أخرى لفظ أبي داود الطيالسي وخرجه علي بن معبد الجهني من عدة طرق بمعناه قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح رواه أبو داود الطيالسي وقد سبق دخريجه متابع وزاد فيه ثم يقيض له أعمى أصم معه مزربة من حديد فيضربه بها ضربة فيدق بها من ذؤابته إلى خصره ثم يعاد فيضربه ضربة فيدق بها منذ آبته إلى خصري أو فيدقوه وتحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم وتابع وزاد في بعض طرقه عند قوله مزربة من حديد لو اجتمع عليه الثقلان لم ينقلوها فيضرب, فيضرب بها ضربة فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح ويضرب بها ضربة يسمعها من على الأرض غير الثقلين غير الثقلين ثم يقال أفرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرشوا له لوحان من نار ويفتحوا له باب إلى النار والعياذ بالله عز وجل وساد فيه عند قوله وانقطاع من الدنيا نزلت به ملائكة غلاظ شداد معهم حنوط من نار وسرابيل من قطيران يحتوي شونه فتنتزع نفسه كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل يقطع معه عروقها فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض وخرجه أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن حرب صاحب ابن المبارك في رقائقه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول إذا قتل العبد في سبيل الله كان أول قطرة تقطر من دمه إلى الأرض كفارة, كفارة للخطايا ثم يرسل الله عز وجل بريطة من الجنة فيقبض فيها روحه. وصورة من صور الجنة فيركب, فيه فيركب فيها روحه ثم يعرج, مع كأن أو عيد ثم يعرج مع الملائكة كأنه معهم والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء روح من الأرض طيبة ونسمة طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا ملك إلا صلى عليها ودعا لها ويشيعها حتى يؤتى بها الرحمن فيقولون يا ربنا هذا عبدك توفيته في سبيلك فيسجد قبل الملائكة ثم تسجد الملائكة بعد ثم يطهر ويغفر له ثم يؤمر فيذهب به إلى الشهداء فيجدهم في قباب من حرير في رياض خضر عندهم حوت وثور يظل الحوت يسبح في انهار الجنة يأكل من كل رائحة في انهار الجنة فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه فيذكيه فياكلون لحمه فيجدون في لحمه طعم كل رائحه ويبيت الثور في أفناء الجنة فاذا أصبح غدا عليه الحوت فوكزه بذنبه فيذكيه فيأكلون فيجدون في لحمه طعم كل رائحة في الجنة ثم يعودون وينظرون إلى منازلهم من الجنة ويدعون الله عز وجل أن تقوم الساعة فإذا توفي العبد المؤمن بعث الله عز وجل إليه ملكين وأرسل إليه بخرقة من الجنة فقال أخرج ايتها النفس المطمئنه إن الى إلى روح وريحان ورب عنك غير غبان فتخرج كأطيب ريح من, من مسك من مسك ما وجدها أحد عيد فتخرج كأطيب ريح من مسك ما وجدها أحد بأنفه قط والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من قبل الأرض روح طيبة نسمه فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلا دعا لها وصل عليها حتى يؤتى بها الرحمن فتسجد الملائكة ثم يقولون هذا عبدك فلان قد توفيته وكان يعبدك لا يشرك بك شيئا فيقول مروه فليسجد فتسجد النسمه ثم يدعى ميكائيل فيقول اذهب اذهب بهذه فجعلها مع انفس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم القيامة ثم يؤمر فيوسع عليه قبره سبعين ذراعا عرضه وسبعين ذراعا طوله وينبذ له فيه الرياحين ويستر بالحرير فإن كان معه شيء من القران كفاه نوره وإن لم يكن معه جعل له في قبره نور مثل نور الشمس ويكون مثله ويكون مثله كمثل العروس ينام فلا يوقظه الا احب اهله اليه قال فيقوم من نومه كانه لم يشبع من نومته واذا توفي العبد الفاجر والعياذ بالله اكرم الاكرمين أرسل الله تعالى إليه ملكين وأرسل بقطعة من نجاد أنتن من كل نتن أنتن من كل نتن من كل خشن فقالا أخرج أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى حميم وعذاب ورب عليك غضبان والعياذ بالله عز وجل أخرجي وساء ما قدمت لنفسك فتخرج كانتني رائحة وجدها أحد بانفه قط وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون قد جاءت من الأرض روح خبيثة ونسمة خبيثة فتغلق دونها أبواب السماء ولا تصعد إلى السماء ثم يؤمر فيضيق عليه قبره ويرسل عليه حيات أمثال أعناق البخت فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحم ويرسل عليه ملائكة صم عمي يضربونه بفطاطيس من حديد لا يسمعون صوته فيرحموه ولا يبصرونه فيرحموه ولا يخطئون حين يضربونه ويعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشية يدعو بأن يدوم ذلك ولا يخلص إلى النار ولياذ بالله أكرم الأكرمين وخرج أبو عبد الرحمن النسائي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب الراض, عن ورب الراض غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فياتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال ما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن, كان وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسحن في فيقولون أخرج ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله فيخرجك أنت ريح خبيثة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح حتى يأتوا به أرواح الكفار والعياد بالله عز وجل أكرم الأكرمين وخرج أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة ان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اذا قبض العبد المؤمن جاءته ملائكه الرحمة فتسلم تسل نفسه في حريره بيضاء فيقولون ما وجدنا ريحا اطيب من هذه فيسالون فيقولون ارفقوا به فانه خرج من غمم الدنيا فيقولون ما فعل فلان ما فعلت فلانا قال وأما الكافر فتخرج نفسه فتقول خزانة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه الريح فيهبط به إلى أسفل الأرض في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح أخرجه أبو داود الطيالسي وتابع أود على الملحدة والعياذ بالله عز وجل قلت وهنا فصول ستة في عود على الملحدة الفصل الأول تأمل يا أخي وفقني الله تعالى وإياك هذا الحديث وما قبله من الأحاديث ترشدك إلى أن الروح والنفس شيء واحد وأنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج أو يخرج والله تعالى ألم وفي أكفانه يلف ويدرج وبه إلى السماء يعرج لا يموت ولا يفنى وهو إما له أول وليس له آخر وهو بعينين ويدين وأنه ذو ريح طيب وخبيث وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض وقد قال بلال في حديث الوادي أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقابل له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حيز غير هذا وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر وقال فذلك حين يتبع بصره نفسه وهذا غاية في البيان ولا عطر بعد عروس وقد اختلف الناس في الروح اختلافا كثيرا وصح ما قيل فيه ما ذكرناه لك وهو مذهب أهل السنة أنه جسم فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها قال أهل التأويل يريد الأرواح وقد قال سبحانه وتعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني النفس عند خروجها من الجسد وهذه صفة الجسم ولم يجري لها ذكر في الآية لدلالة الكلام عليها كقول الشاعر أماوي ما يغني أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وكل من يقول إن الروح يموت ويفنى فهو ملحد وكذلك من يقول بالتناسخ أنها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر حمار أو كلب أو غير ذلك وإنما هي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى إما منعمة وإما معذبة على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى الفصل الثاني الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق وأن الله سبحانه وتعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إيديه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش به ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما اتاه من ربه عز وجل وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان وبهذا نطقت الأخبار عن النبي المختار صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة في الحاشية واحد مرسل مالك في الموطأ كتاب وقت الصلاة أتابع ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير ما ذكرنا وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرى ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بفتنه الميت في قبره وسؤال منكر ونكير وهما الملكان له يا رسول الله أيرجع إلي عقلي قال نعم قال إذا أكفي كهما والله لئن سألاني سألتهما فأقول لهما أنا رب الله فمن ربكما أنتما وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر يوما فتاني القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أترد إلينا عقولنا يا رسول الله فقال نعم كهيئاتكم اليوم فقال عمر في فيه الحجر وقال سهل بن عمار رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته فقلت له ما فعل الله بك فقال إنه أتان في قبر ملكان فظان غليظان فقالا ما دينك ومن ربك ومن نبيك فأخذت بلحية البيضاء وقلت ألمثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما ثمانين سنة فذهب فذهبا وقالا فكتبت عن حريز بن عثمان قلت نعم فقال إنه كان يبغض عليا فأبغضه الله سبحانه وتعالى والعياد بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وفي حديث البراء فتعاد روحه في جسده وحسبك وقد يقيل إن السؤال والعذاب إنما يكون على الروح دون الجسد وما ذكرناه لك أولا أصح والله تعالى أعلم الفصل الثالث أنكرت الملحدة ومن تمذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفه عذاب القبر وأنه ليس له حقيقة واحتجوا بأن قالوا إنا نكشف القبر فلم نجد فيه ملائكه عميع ثم يضربون الناس بفطاطيس من حديد ولا نجد فيه حيات ولا ثعابين ولا نيران ولا تنانين وكذلك لو كشفنا عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهب ولم يتغير وكيف يصح إقعاده ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه لو بحاله فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك وكيف يصح إقعاده وما ذكرتموه من الفسحه ونحن نفتح القبر فنجد لحده طيقة ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يتغير علينا فكيف يسعه يسع الملائكة السائلين له وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحاني وأنها لا حقائق قالها على موضوع اللغة والجواب أن نؤمن بما ذكرناه ولله تعالى أن يفعل ما يشاء من عذاب ونعيم ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك بل يغيبه عنا. فلا يبعد في قدرة الله سبحانه وتعالى فعل ذلك كله إذ هو القادر على كل ممكن جائز فإن لو شئنا لازلنا الزئبق عن عينيه ثم نضجعه ونرد الزئبق مكانه أعود إلى الحاشية واحد منكر البيهقي والحديث المنكر من ضعاف الأحاديث اثنان منكر الحكيم الترمذي وتابع ونرد الزئبق مكانه وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتى يقوم فيه قيامة فضلا عن القعود وكذلك يمكننا أن نوسع القبر مئتي ذراع فضلا عن سبعين ذراعه والرب سبحانه وتعالى أبسط منا قدرة وأقوى منا قوة وأسرع فعلا عيد الرب سبحانه وتعالى أبسط منا قدره وأقوى منا قوة وأسرع فعلا وأحصى منا حسابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته فإذا كشفنا نحن عن ذلك رد الله سبحانه وتعالى الامر على ما كان نعم لو كان الميت بيننا موضوعا فلا يمتنع ان ياتيه الملكان ويسالاه من غير ان يشعر الحاضرون بهما ويجيبهما, ويجيبهما من غير ان يسمع الحاضرون جوابهما ومثال ذلك نائمان بيننا احدهما ينعم والآخر يعذب ولا يشعر بذلك أحد ممن حولهما من المنتبهين ثم إذا استيقظا أخبر كل واحد منهما عما كان فيه وقد قال بعض علمائنا إن دخول الملك القبور جائز أن يكون تأويله إطلاعه عليها وعلى أهلها وأهلها مدركون له من بعد من غير دخول ولا قرب ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولج في خلال المقابر فيتوصل إليهم من غير نبشهم ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها الله سبحانه وتعالى إلى مثل حالها على وجه لا يدركها أهل الدنيا ويجوز أن يكون الملك يدخل من تحت قبورهم من مداخل لا يهتدي الإنسان إليها وبالجملة فأحوال المقادر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم فليست تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا وهذا مما لا خلاف فيه ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئا مما هناك فإن قالوا كل حديث يخالف مقتضى المعقول يقطع بتخطئة ناقله ونحن نرى المصلوب على صلبه مدة طويلة وهو لا يسأل ولا يحيى وكذلك يشاهد الميت على سريره وهو لا يجيب السائل ولا يتحرك ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت اجزاؤه في اجواف الطير وبطون الحيتان وحواصل الطيور واقاصي التخوم ومدارج الرياح فكيف تجتمع اجزاؤه أم كيف تتألف اعضاؤه وكيف تتصور مساءله الملكين لمن هذا وصفه أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالعزيز الجبار والجواب عن هذا من وجوه أربعة أحدها أن الذي جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وليس لنا طريق إلا ما نقولوه لنا من ذلك الثاني ما ذكره القاضي لسان الأمة وهو أن المدفونين في القبور يسألون والذين بقوا على وجه الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يحجب المكلفين عما يجري عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء عليهم السلام لهم ومن انكر ذلك فلينكر نزول جبرائيل عليه السلام على الأنبياء عليهم السلام وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف الشياطين انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الثالث قال بعض العلماء لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصدوب ونحن لا نشعر به كما أن نحسب المغمى عليه ميتا وكذلك صاحب السكتة وندفنه على حسبان الموت ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله سبحانه وتعالى الحياة في أجزائه قلت ويعيده كما كان كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن يحرق ثم يسحق ثم يذرى حتى تمسفه الرياح الحديث وفيه فأمر الله فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال ما حملك على ما فعلت قال خشيتك أو قال مخافتك خرجه البخاري وخرجه البخاري ومسلم وفي التنزيل فخذ اربعه من الطير الرابع قال أبو المعالي المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى من القلب او غيره فيحييها ويوجه السؤال اليها وذلك غير مستحيل عقلا قال بعض علمائنا وليس هذا بابعد من الذر الذي اخرجه الله سبحانه وتعالى من صلب آدم عليه السلام واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى